بلْ تُثِرون الحياة الدّيا والآخرِة خَرُون وَأَبَ قم إ هذالَ فِي الصّحُ فيِي الأُول صُحفِي الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 الله أكبر الله أكبر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 وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا أَنتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارِك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت إننا برحمتك شر ما قضيت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 ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك تحب العفو فاعفو عنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرًا عليه اللهم شتِّت شمله وفرق جمعه واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم واللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين غانمين سالمين منتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافظك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين